آمَنَ وَالْكِتَابَ يُنَزِّلُهُ مِنْ رَبِّهِ وَلَا كَانَ بِهِ اشتركوا في القناة Thank mm -hmm. you. आलू <laughs> नो Oh. Mm -hmm. وَكَذَا نطقمون ان الذي فطرها فينا وَتَوَلَّيْنَا وَيَوْمَئِذٍ غَاشِيَةٌ ۚ بِالْحَقِّ يُوعَدُونَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَمَا كَانَ لِنُعَذِّبَكَ وَقَوْمَكَ وَلَٰكِنْ لِيُبْلِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَطْمَئِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يُنَزِّلُ مِنَ اشهد انتم وترى لجعلنا لجعلنا لمن يصور رب مالك كل سلطان يريد في قطم هو وعلى عاده يا كل من هلك وإن كل الكلام لما نتكلم حمدت الدنيا كل اكون توجد ربك الذي المتين ومن يعشر لك مكبا طيب لم شيطانا فسبحان الطيب واننا ونعوموا أمس نسقي من في العذاب أشتجون أفأنت تسمع الصنة أو تهدي العمي ويوم كان في طلاب ممين فإلا لذا أو ذَامْسِ يَتْلُو عَلَيَّ مُؤَنَّى إنك إِنَّكَ كَانَ صَبَّارًا مُّسْتَقِيمًا وَإِنَّهُ لَذِي فَضْلٍ وَاسْأَلْمَا أَعْسَلْنَا قبل مِنْ قَبْلِكِ الْقُسُّلَ فَأَدَعَلْنَا مِنْ تُوِّرُّ رُحْمَانِ وَلَقَدْ أَعْسَلْنَا مُنْ سَلَقْلِ آيَاتِ الْأَلَا فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّي قَالُوا إِنَّا آمَنَّا فَمَاذَا أَرْسَلَ وَمَا تُشْرِكُوا مِنْ شَيْءٍ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ وقالوا يا علم الساحل جولاً عركاً أحداً لذلك إلا ما لم تبدوا فمن ما كشفنا عمرها ربك من أعلى إنك كل ما لو تشكو لربك فتقول لا إله إلا في طور القاص فإنه من يريد شنز يكون انما <تصفيق> هذا امم فاصبروا ان من فضل الله عليكم فمن يكفر فما له من الله من, من, من معين فلن نساعده ان وَلَمَّا مُرِبَ مِنْ قَوْيَ مَعْنَا إِلَّا فَيُّ كُنْ يُصِزُونَ فَقَعُوا مَا أَرَقُوا لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلَمْ إِنِّي وَذُلَّا رَبِدَ مِنْ أَنْعُمْنَا عَلٍّا وَجْعَلْهَا عبد الله شاء رجعكم ما كنتم تجدون جنة رحمكم الله ودلوا اننا نعلم هذا الصوم مست و ايصرف ساذر قال فديتكم بالحكمة قال فديتكم بالحكمة ولينا المع الله الذي تقتدى فيه فتلقى الله رحيما إن الله رحيم رحيم. مستجدين فاختلف الأعزاء من البيضين فويل للذين وضعوا من عذاب يوم النبي هل ينظرون ليلة الساعة لا يشعر صفور الأحيان يرتابون الى الله ان الله وحده يا من لا حرفا نايتك يوم ما تنتحمون هل الذين امنوا بها يا كل واقاموا الصليم يذكرون ربنا يطهر علينا باسمك kum ma bina kun kun kun ta ma nu allah